فَشُدُّ الْوَثَاقُ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم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 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَكَأَنِّي هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قريتك الَّتِي أَخْرَجَتْكَ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 مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ وَأَنْهَارٌ مِنَ اللَّبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ نُصُفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَأْكَلٌ مِنْ رَبِّهِمْ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 لا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِمَا ذَنبْتَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱللَّٰهُ يَعْلَمُ تَقَلُّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ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 طاعت وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ولا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 من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملا لهم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 في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحم القول والله يعلم أعمالكم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 يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبَطِلُوا أَعْمَالَكُمْ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 يدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغنيم وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم